بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا آيات الدمرت سورة نسائي إرقاء وَيَدُبَّرْتِ مَهْرِي إِسَانِي مَتِي بُودَا أكَسُمَا مَالَّ قَيْسَانِ هِنْيَاتِنَا نْيَاچُون ɗور گادَال إر گَجِيدِي رَبِّكَ إِنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جَلَ نَمْنِكَ نَ حُجَّتَهُ وَنَرَّادُ ørگَمِكَ نَا عُدْوَانًا حَلَالَ دِيسَي حَرَامَاتِ تَدْبَرَا وَظُلْمًا من في جتك وجهتي فسوف نصليه نارا يبدأ يسقى قلآتنا يبدأ ينسفني وكان ذلك على الله يسير وكان تهجر ذلك يبدأ على الله رب الردى يسيرا لفه تهجر إن تجتنبوا يوم بقث يوم قريفت كبايرمات هون عنه دليق رقد <الدخل> الراد ورجمت أك نما الجسو كنين يوم ك gunmen دلقو كنين يوم نكفر عنكم إسيني إيفنا سيئاتكم دلي تسان تتقو ربي هجججو كيسنين وندخلكم إثن غلجنا مدخلا كريما بكتة كبجاك أبو إثن غلجنا يو دلي قرق الدرقورتن تعم ويتدلغتن دلي انتتقو نسن الرحرج عاتيججو ولا تتمنو هين ما فضل الله به بعضكم على بعض وانغرين كيسن يو كاغريكيس ربين غري جالكيسن نهونا جرا جهات دنيا تنجو يو كا جهاديناتن لله مالف والجبا في والوانوت اتن كاسا كنافو يو اي قددايچو للرجال دي نصيب قادت جره من دات من ما اقتسب وانش الرقة وللنساء دبرتي في النيجر نصيب قوني مما اقتسبنا وان, وان دلقتن أببا من إساني أجت قام إساني تيسو كنين راجت جودا عيان تونك أم سلامات رب إسير راجلته أدو دير متعني جهان واني ديري أرغط أدون اللي أرغني إسين جنانين ربين ألاني ديري اللي وان شاركتني أرغطا دبارتي اللي وان شاركتني أرغطي يجد إتنين بوسي الله من فضله ربكي سنكرت دبلا نو دبلي جد آتي أكا وان هاجمتن. إن الله كان بكل شيء عليما رب تهج روانهن أبا رزق إسحاق دبلو في حقه غدا توم نبيك، كنا أفنو إسرائيل بمكيسن كراتلا ذي را كندو برتيجتني ربي نلأني قرتني ون دبر سيجتني هيادنا نموان شرقة تني أرقتاد يجو ولكل جعلنا شوفا ديراتي في الدبرتي تفو جعلنا قونا جره مواليا نما إسألهم مما ترك الوالدان والاقربون وانهاد عبان يوقعانان إسانين والذين إسانا عقدت أيمانكم هركت السن وليقلتني اللي يججج معنى كانا كاككتني أمتنين يروا والالا يوكا جاهل يماسن ولي قلت اومن ولي ككتن سيتمسا ناتمسي سيالا نادالت ولي نجدني ولي بلمسينن ورسني في اللججود فآتوهم نصيبهم ورأكثت ولي قلت اومتن سن كنا قواد إساني دالم دا يراسوني حرك جهفدا إن الله كان على كل شيء شهيدا ربيا وانس هجتني في وانه دردت ملأتني أدواءا دلماهم بويني وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض يتشان أنا تيو وال أنا يتشان أدوهم بوين درا نمني الرجال قامون على النساء قامون يجكون الرتمويون الدبرتي الرتمويون يجكون موتهم ما يرثو أدب الله إسم إسم إسان برسيسا الدبِّنْ جابكَ جريتِ فالَ تاتي نما برسيسا الدبرتي تُيونما لكن من المسبunda يهدف الارات يلا يربان على في الفيديو وين stimulation wheels يمكنن على مناسك ومن ثمن المت AUONGDE Veronium يمكنه النساء فهذا يتجعون ان يؤمن وتحقيق وإذا يدب أن يؤمن وتحقيقه متفابطة لك يتف respond وإذا لم تحقيق bima faddala allah warabbin al qalchisen ba'dhum ala ba'dhin gari isani gari irra bequmsandirato chala aqli dan dirato chala mutumma wilaya irat qabachu dan dirato chala humna qabachu dan dirato chala demtet nin walulte ala galu dan dirato chala wahid dunu dirato chala kana farbi dirawan dubarti qalchisef أكيد ردوبرتي هرتوف الرجال قوامون على النساء قواما قوامما ثم أنا كيسا ينجرات نبدي ولما أني أكيد جدًا بكرك نأتي ليرتي أفوري جدًا ليرتي أفوري جدٌ ليرة ليرة دوبرتي ليرة ليرة دوبرتي دوبرتي ليرة ليرة Du verti, du verti, aika siirannyt kana, tiiri, tiira, du vertin tiira, siirann tiira, laman tu mana kes dubarti musiivakun. Tiira, du verti, ammo, du verti jo tiira tate, giramte. Kunille valfala rak siira, girun naman Liira duvarti duvarti duvarti, ojenne kunelle duvartiilla mä mä näkee sa galaa kunelle rakko gudda liirille o kertekaa gadibueta idar idarja duvarti ti dey butari. Täm akka jirunna akka se ala kuule hal وبما أنفقوا من أموالهم وأنهروا إساني الركنني في لهرو اللدبرتي متي إيرتنا ما كنجدك ورقنا فقتي لكنك غرعت ثلدبترتي لين ما دبرتي إن غرينا مالك دلقتة مالك كي يغرتة نمت تينكني تجتة قنا ما قالك الله خن عن غرته مالك أجرت فالصالحات دبرتين غارين جدا ربكين أما دبرتي أجائباته ني فالصالحات دوبرتين دوبرتو تكيسها غاريتاته قانتات قانتات ججون تأبامنه في أي جت يواني وانا قنا نقنا نقوده طوله يوانا نقنا وجده طوله طوله ما ججون غيرون دا كعيسيده تأكاسيس ني حافظات للغيب وإجتن برادين اللي كأفل لتيسته جول لإسال لتيسته ججو دا من سبحان الله بما حفظ الله جيو والرب سيتي سيسي تيد اسيتو يقعال جتشود تخافونا دبرتن سوداتن يا المانديرا نشوزه الناسزاتاتي تسوداتن ناشزات دبرتين ناشزا ني دمتي ديرغارو ناشزان جيرم Nashida dubertin jadam tu dubertin Iran ajajamne, joo eni kotastaista järeininteet, joo nuana kanakin järeininkeenne tu demteen ponnat tu, viisannaa geje demteen kyttu, hori kanakadiya, demtei yaf tu, vaam mara demteen go tu, ati jettimale, abba mana kanakin ajajam tu Nashida, Yo chief, chief sa keisattirille kotu, joo eni järun en ditti, joo kaipittarra taabultti, Näissä ajatamme tuonne jättiura. kana yonaa siis umma irramu. Taajuraa sodattan dubertinga te tilleen jeto alunge jadurat yar gofi liirinyarak abacura. Voitakkaa jennu ma olla jatumi thi konekartero regala. Fahiduhun na isannan gursa odani filmazaj ich isitake أوداني، ويتقدّيبات أن إن أوديناني جيء، نمني قرين بوثاني إن إثنين، أو دو، ويتوما سفّانا مارد، كسفّات جدّا، سفّات ما لكن ربّي إنك وهجروهن. في المضاجي شيء سقفة تؤداني فراشة يسيقفه ليس عمله يويسين ناشي ثم أرجع أرجلن أفنين أودينان يجف أفنى ولم أنتبضه وضربوهن ركوتا يويسين فلات دونتهن كنت تك على كلها ركبي كما تجلس ماجدجو فإن أعطاناكم يووان يثيم بربا أن أي فلا تبغوا عليهن سبيلا كراتهم ينسى تيمربادسنا جدجو سبب أوفى على جرماه ندعانا الجني وما قرتن سبب بربادنا إن الله كان رب تهجر عليا قلتاها تهجر رب كئس هندرت قلتايو كئس بيكو كئس دندايو كبيرا قد دات هجر ربك يي اسي يذلمتن سنين ديثو ياتو دا وني ربك ندمرت عليان كبيره تنان تعبيره غديف وان اجي بات سمار جنان رب اسا أولي علي كبير والسلام عليكم